نالا فوزا في الدارين بفضل ربك يا قاهر الكون ربي سعلناك الفوز في الدارين بفضل ربك يا قاهر الكون واذا قيل القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ والآصال وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد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 يا محمد قم الشتيسي ورقاري دلقتي ورق خيري دلقتي جرود نيارة ربي إساة تأمانولاد رسول إساة قوم سولان خيري دلقتي قم الشتيسي صالحات جثون وانقد قاريلا أن لهم إسان صنيف جنات وروح ممكن جربدة جنة قبل الإنسان زرعة جنن الجنة ونجرم شيء ممكن إذا خس جروته جربدة دميرتها والخس ساريته وان جل جروقاد بيسا بيسا تني الجنة تجرم حياة من تحتها جل لگین جنتا کیا تجلا ہو کی سی تی بھی مکے اسی انہار انا رببی جنبی گرے مالیہ جنان لگین اسی جلیا او تو یہد دورا لگا دایما لگا اننی لگا فرشوتی بھی لگا بشاں غاری دا کنن تو یو جلایا من تحتها جلا جلا ون الأنهار لجين كل ما رزقوا تفموان كنماني منها كريوان مكين سني منها كنا جعنا كيسر جرسان الراجس شورا مكين سنرى من, من سمراس كريوان إتي كريوان مكين سني جورني ملايكان يروا استفيدا رزقا على إنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ قُلْ هَمَدُرَان كُنَّا نَمِيتِي يَجِدَن جَتُّ بَكَتَنَتُ الْأَمَانِي أَكَلَمْتِ هِيكَنِي مِنْ قَبْلُ تَنَجُّدَا كَنَدُرَ هَكَنَن نَجُّون يَوْكَ إِجَايُولا لَأَلَنْ سُورَانْ صَا كَمَا جَنَّتُ تِذُرَانْ أردنية أنفس الفقاعة متي جرنتي تبين كنما يجدا وأطود هي جركنان يتيدهما ملائكات يتيدها متشابها على الفقاعة تهيل بفما والفقاعة ملء أن أمن تسا جرجرة جرو مكان ساقيه بتسا والفقاعة هم جانثا سيو فгон ثاتي يَوْمَ كَانَ النُّطَاةُ وَأُثُوبُهُ مُتَشَابِهًا مَقَامِ قُفَّانٍ وَالْبَقَّاتِ كَدُنْيَاتِ جَنَّتَيْنِ يَوْمَئِذٍ يُوقَانَ وَأُثُوبُهُ فَرَوْنَ جَنَّتَهُمَا تَسْعَى جَرْدُثُهَا مِن نَّدَمٍ لِّكِنَّ مَن مُتَشَابِهًا وَالْبَقَّاتَ كَتَهْيَ إِنَّ جَنَّتَهَا مِعْيَاسُ آلِ وَالْهِنْدَبُرُ أَكْثَرُ بَرِيدٌ مِعْيَاسُ أعلم أنني كيستش جراد رما كباتو ملئ ولهم ورى جنة سيه كناف. فيها جنة كيستش أزواج دبرتي في إساني في جرى أزواج جد دبرتي أبا ورات خطي قبت كناف دبرتي أزواج جرام في جرى مطهرة دبرتي سنقل One dubartin dunya ka. But kena one is it ra kulloy tu kata mul atuhi for kata dokata rale to loi to yetu, okata mulatukakka vinchani, takavuri, takawan, dada, hei, e the tukatu, kakkawan nu, kakajibba, kanahunda ra kulloi tetu at batinya nataka وان سلا اي سي جبسي ثم وفر راكب كفنيا يرو هيرا يرو دي قدالا كنن قدره بما فقط كنن راقل كل يتود ثلاث جنتا وهم ورج جنتا سني فيها جنتا كيسات خالدون يوكا, يو يوكا في سادو إنسا يوبي كنامني اتثنك أناني. مالك بجانب تثبت إنيل براءنا به يوكا وام بقوم جيتها باعه دمجتو إذا غوتو مسيجتو. لكن كجنتا أبغ كيس وام تاني نعمان سلوا رام كوراملي دمجتو إذا أني بدورا. إن الله لا يستحي. Rabbin kennän salfa tu, ajan tuu anne mute, Rabbin kennän mitala, pakki kotei jennan, bokei, sisati, anka muta, sareti, harrefa anka muta, anka kissat mitala kotei jennan, ja vanne muti riktota, kolpani, siramaal, gorawana, kanaana, dubbata, kana muhammad, dubbata, anka anka ولماني قررين <تصفيق> آيان سورة عنكبوطي كيست جرتو تربين كينا وربي رب في جديد سواقلت ونسان كالتنسوني تبيت العنكبوط أكفكي منا تابقوطي لديه مثالك جنن أما لو تيسيني بسائل لي وفر أخاسون دندين وان تيسيني جراء الرب كيستون دندين اني جنن ربين كينا ننالك هذا وانا انا محمد بمر راق في ملئ سان ربي في النسوره ايهات نبو فيما اجل ان الله لا يستحل ربي في النسال فتو اي يضرب مثلا فطيبره مال ما بعوده كما فوقها وانكب وكيتي وان سني اولي وان سني اولي akka sapapu akkasare ak harre kannen undar mi thala bodu jira qur'ana keisatti kannen mi thala bodu irra misal patu jennat yo kan fama koqhatana wan bokke oli tikken keisat tikken keisatti alla budinna tejju wan tikken keisat ni bokke oli mi thala bodu misal wan gadar rajje mit kala انثالته ربين كين Erga ان الله انتم ما ربيتنا ما جهزت في ر ارغمت ربين ربوك لان غرو واحد توي بوك تنك سيره فكن بوك تنك اكا ولماني وريواي بوك واي بيندا قرت هاثوت ايوانا بروتين باكي درا درو ما أقسم أني ليس هدي قبيلاً قلبي قد قلبي هدي قبيلاً إن شاء الله سنيروا برأس بنيتين الرأوله هافونا فأما الذين آمنوا أما إرجلهم كأن مثال أبو إيه مثالك أنا كيفت سلمي أدن قوداً ما أكله ما جل ربي فين ما فأما الذين آمنوا ربي ربي فيعلمونني بيكا أنه مثال لرب قدسني الحق من ربنا يقول الحق من ربهم حق ربي إساني إراثه جتكو بيكني إتأمنني لدبؤمسني وقال وانتسني رب ما تدب مثال قدسني تبؤمسا جتكو وأما الذين كفروا أمو ورّي ربّي تبريّي ربّي وواكّتي ورّي القرآن كنتيدي فيقولون نجئاً ماذا أراد الله؟ إيشنا لأخذكاً؟ أوصال أخذكاً؟ ما الفيدي ربّي؟ بهذا مثلاً فكي شربوطي ما الفيدي؟ هم سكّان فيني في أنا محمّدي ما تُعيّو وفرّاكي يبكاه مليّ جئاً جئاً به كثيراً رب كأنني مثال مثالاً جلسة كثيراً تدو ورّ ربك اتقفره أدد آيان تكا أفضل يو اتقفره كلمة يو افضل يو اتقفره كثيراً سنين لماذا إذا أتن جدت كفري ما؟ كفري إذا أتني جللنا الران جللنا إذا أتني ويهدي به كثيراً تدو مؤمنتوتا ورّ طبعانا وبقوم في أمه نكا جيرش رب كأن سبحانه تعالى أَمَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَفَرُوا بِآيَاتِنَا أَكَبَرُوا مِنْهُمْ وَأَكْثَرُوا إِثْمًا وَكَانُوا غَافِلِينَ حَتَّى إِذَا جَاءَهُمْ بَأْسُنَا أَخْشَوْا مِنْهُمْ وَقَالُوا أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ قَيَّامَةً إِنْ كَانَ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرَ فاسق ورطا عربي رابه مليك فاسق جثون ورطا عربي رابه جثون فاسقين في البطنهوني يوفاني فاسقين بمعنى كافرين ولا ربي اتففره من ربي اتففره نجلس هذا القرآن يقولون انه وعنى ما تجمسيسون تجمسيسون سنجللن إسائدات هذا الصورة ولا ربي اتففره ولا أما ربي ربي ربي في ذا ور ربك فكفاري ور فاسق توتاسن لكاو نوجل كرب بكنا الذين فاسثون نس انسان ينقضون ديغري عهد الله بين لمربي ور ديغري بين لمربي كني كايتا قترق ينت هنا كا قلبي ثاني كتربكاه هنا كنت قبت كايتا فيرق انا لو پو فينا كا يان ودا سنيل له ني ديغان وريفاد توتا شريعان بمحمد كربين اتامنا بو ام ساجي دي كتابا كيف تشي يونا بمحمد ارجم اتامنا بو ام سا جكا كتابا دوران كيف له اتيكا فرن ني ديغان دي تو دويدا معهم على سجود ربكم بالو بالا إذا نجد فسنبين لهم شيئا ثنيل لي إث كفراني ديگرني خناف الذين إثنين ينقولون ديگر أهدا الله بل لم ربى والرديگرني بل لم ربى سني فربى الأني إيجاد إثنين إثنى إثبار إثنى نيرغمتو نيرغمتيلله احاديو كانجيتو لمبعدي ميتاهيري اركغادجادي سنه كقودام قوداني ويقطعونا ورمراني ما امر الله به ورربين كيلنا سفتا جادي تي تي ا ماري رحيم الله ورفر راكو تجيتو دا ورريكا توتا سني ما امر الله به ايوسل جيتو ورربين متمفتا جادي ايتيني ا ماري ورفر راكو تاني Tunis, katkeinnyykö Kenya saa, tewan ratkinnan matkamme paikkaa jälleen. Ajaa Nabi Muhammadit Amanu Arhani matkamme tuu, akat muirgamtoja Rabbi irgimun Amanu. amano. Imamul Bagawil akatit tifas sharik. Voyfse don fil arbi, wal Rabidi daludakhihi satti maatiyahu jatouran. Aknam Nabi Muhammadit bin aman bin amanne, buhu ittahouran. Akirgamtoja bin amanne. المنما قرار رمي سورال ور بديده رجلت مفسدون اجل ربك ان دتي ذاتي ور بديده لبقته قطيه بديده لجنق موعدك فيه بديده لانيه اللي يدرفوني كانف ربك يا ماجد دوبا اولئك درسني هم القاسرون ليا كيامات أذا رب بي تمت أموجه أما في فمك الدبتي في فجارة كنا رب يمكن تكفى أحديج لما فا رحمة رب الأنم تمت فتاجد نبي محمدين رب استأمناجد إلهم فتربيت رب استأمناجد خطو أقسما دكتي سكت لي أن لغو ربين كن شاهدي تجربين جيتي فكان نيني ربين شاهوته فكان ديجة كيرا أهدي وار دين كتيفش Aikata Rabbi ishani isan kafra, odoo Rabbi Nima budda Rati O, Sabu men raitan baate irgamto isani irge Ayaan quranak do isit aramto. Jidu isani kaladin kiti baate majra. Kefatak purun aqmitti kaferton. Billahi Rabbi buddat Allah akangab barmat aqmitti kaferton. Kefatak purun billahi aqmitti kafartan. Rabbi tii odoo ragan Guhuddaan taababbaeej jiraad jiratu raii keenna haqaan gabbaramu raii kena rabuuma isaata dogaaan yu rattiqabarta. duo warran kirwe duura tabama caadkirin ka isin jira ke rabbiin duida أكيد هو نام من الجيرة، آدم من فيل الرأومي، أبوم الرأومي آدمي. يقال إذا نماوا أبوم الرأ، دويد أباقي سن الرك إثنين باقي. ثم يمينكم إرجكانا كئيب أجيزة، الدنيا ره هذا فرط فرسن فرطني. لا فعاجل كئيب تنرفى كئيب أجيزة. ثم يفنيكم إرجكانا قيات يا من جتني، ثم debi ke sangaro insa kathe rabbi akana katami tabaatani je dubai sampuni birat tu dua haga surani ergatani duani bi tainsa bi yaqiyamange duniya rajuru nami fedira duun namna namni fedira gara akhra de mun ragasila abata ma ka akke nurabitta amanu sabodu odo akkatti jaa ammas durantaba modada ba merra isin base kana akli nan arkattu danda kamitti won tijira ko ni akkana ngira anne watti san jiraa ti jawwa ti sanee akkanaani miti decha odo apri لعلت في الغبطه تات دي ربيكي اناتي امنو دنتهم سلايسان سني اقسم اخران كاتني غير ربيكي سني ديك دنتيو كلامو شرعه ر ارغتن قران في حديث ر ارغتن ربيكي اللي ارغتن اجي دي سين كاتب كتب تجره عقل ال ر اللي ارغتن مشاهده وان ج في سلا إذا النبي سني ربّينك أكنك طوال صديقنا في دموع أبدي نتّكفر سني يجرأني جراي طورا نمّي درار ربّي دعوني من أوله سلّر ربّي في السداتي ربّي في إجازة بربات هو الذي خلق لكم أما نعمة ثان رثولي تكتكان ثان رثلك آه تاجر ربّينك ما جر هو الذي خلق لكم يا المنماتيو ما في الأرض جميعاً وأندكتيكي سجرو شوفا كإثنين أمي لجين جارين معادين أددا بشأن دكتيكي سجرو كان هوندا كإثنين أمي ثم سوا إذا نا هملي إلى السماء جرساميدا فسواهم في كل شيء تماوعا كل كربين إشي قومي أكامت سبع سماوات وثمي تربة قوليتين إشي قومي إشني قولت ألفوري وهو ربي بكل شيء عليم على وان هنداهو بيكاتي بيكو متواعن هنداهو بيكو تيتجا وان إشني قولت دشي دنياكي إشني قاهي سمي اللي قولت ألفوري إشني قومي ربي في ديكي ربي شيناتي دندو قد دان دو قدشي Decidero on nyt tukka, se on rabbiin pieni, se on sami tukka, decidero on metsäkalura, se on nyt tsingiraatan, se on kahi, rabbiin amana, rabbiin San gabbara, huambirabi, rattiin gabbara, ai kenna, inshallah, se on edellyttänyt, se ja